بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شريعة الإسلام شريعة الشمول والكمال لفضيلة الشيخ بشر ابن فهد البشر بسم الله الرحمن الرحيم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 فأيها الاخوه الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا في بكم في هذا الدرس القرآني التاسع عشر بعد مغرب الثلاثاء الخامس من جمادى الآخرة لعام 1415 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عنوان درسنا في هذه الليلة شريعة الإسلام شريعة في الشمول والكمال أيها الأحبة الشريعة تطلق في اللغة على المنهج وعلى الطريق وعلى مورد الماء وأما في الاصطلاح فتطلق على أمرين لأن لها معنيين معنى عام هو الدين كله في كل ما شرعه الله تعالى لعباده من الدين فهي بهذا المعنى تشمل كل الإسلام من عقائد ومن عبادات ومن معاملات ومن أخلاق وغير ذلك ولها معنى خاص هو الأحكام العملية من عبادات ومعاملات وغيرها ومرادنا هنا الإطلاق الأول المرادف للدين كله قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهوى الذين لا يعلمون والشمول هو الإحاطة بالشيء، فشمول الشريعة إحاطتها بكل ما يحتاجه الناس، وسنبين إن شاء الله تعالى شمولية الشريعة في لقائنا هذا بعون الله، والكمال هو الغاية والنهاية في الصحة والإصابة والدقة وتحقيق المصالح وجرء المفاسد، وهذا الموضوع موضوع مهم، وخاصة في هذا الزمن. الذي نحيت فيه شريعة الإسلام شريعة الله عن الحكم بين عباد الله تعالى في أكثر بلاد المسلمين ومن أسباب ذلك جهل كثير من المسلمين بهذه الشريعة وعدم معرفتهم بتحقيقها لمصالحهم في الدنيا وفي الآخرة مع أنها شريعة عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها ومصلحة كلها أيها الإخوة لقد جاءت الآيات القرآنية مبينه شمولية هذا الدين وآمرة بالتمسك بشريعة الله تعالى ومحذرة من الإعراض عما أنزل الله على رسوله فمن ذلك قوله سبحانه ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال أيضا سبحانه وتعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء على القول بأن هذه الآية الأخيرة نازلة في القرآن الكريم وهناك قول آخر أن المراد بها اللوف المحفوظ ونقف قليلاً مع الآية الأولى ونزلنا عليك الكتابة بياناً لكل شيء قال ابن مسعود رضي الله عنه قد, بي قد بين لنا في هذا القرآن كل علم كل علم وكل شيء قال ابن كثير رحمه الله إن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وكل حلال وحرام ومن الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم وفي أمر دينهم ومعاشهم ومعادهم ونقل عن الأوزاعي رحمه الله قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أي بالسنة يعني أن السنة تبين القرآن الكريم ومثل قول ابن كثير رحمه الله تعالى قال أكثر المفسرين وجاء عن ابن مسعود وجاء عن ابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن وقد دل القران الكريم على وجوب طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه في آيات كثيرات قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم وقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كما دل القران ايضا على ان الاجماع من ادله الشريعه وقد استنبط العلماء ذلك من قوله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعة مصيرا والاجماع كما هو معلوم لا بد ان يعتمد على نص من كتاب أو سنه كما دل أيضا القرآن الكريم على اعتماد القياس في آيات أخرى قوله سبحانه فاعتبروا يا الأبصار والقياس أيضا لا بد له من نص يعتمد عليه هو دليل الأصل هذه الأربعة هي عدلة الشريعة وكلها قد أمر بها في كتاب الله تبارك وتعالى قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في ايضاح معنى هذه الايه تبيانا لكل شيء أي في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعاني جلية حتى إنه تعالى جمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس ثم قال واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصى والآية التي بعدها هي قوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فهذا العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي هذه كلها من الشيء الذي جاء القرآن لتبيانه قال رحمه الله فلما كان, فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء صار حجة على العباد كلهم صار حجة الله على العباد كلهم وقد تكلم الشيخ محمد العمير الشنقيط رحمه الله في اضواء البيان على هذه الآية بكلام طويل المفيد يحسن الرجوع إليه أيها الاخوه إن من أصول العقيدة عند أهل السنة التسليم والقبول والإنقياد لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فالإذعان للشريعة والعمل بها فرض على الأمة وشرط للإيمان قال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين والله تعالى له سبحانه الخلق وله الأمر قال عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فالكون كله خلق الله عز وجل والأمر فيه أمر الله سبحانه وتعالى سواء كان من أوامر التكوين يعني القدر أو من أوامر التشريع التي هي أحكام الشريعة وذلك الأمر من أظهر خصائص الربوبية يعني أنه صفة خاصة لله عز وجل فمن نازع الله تعالى في شيء من ذلك كان مشركا بالله العظيم قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومن تولى عن هذا الأمر كان كافرا واصل الإيمان تصديق الخبر والإنقياد للأمر قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالإيمان بالشريعة والعمل بها أصل عقائدي من أصول الدين المهمة وليس أمرا فرعيا للإنسان عنه مندوحة أو يعتبر تركه من كبائر الذنوب فحسب لكنه أصل عقائدي ترك الشريعة كليه يعتبر كفرا بالله العظيم والشريعة هي ما ورد في الكتاب والسنة وما دل عليه كتاب الله عز وجل فهي إذن الدين كله فمصدرها هو الوحي المعصوم وواضعها هو الله عز وجل الذي نزلها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فهو سبحانه المتفرد بالحكم والتشريع إن الحكم إلا لله أمر ان لا تعبدوا إلا إياه وهو سبحانه قد ضمن لها العثمة وضمن لها الحفظ إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون وذكر هنا يشمل القرآن والسنة كما بين ذلك اهل العلم والعمل بالشريعة والانقياد لها هو توحيد الطاعة والاتباع وهو من مقتضى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله بل هو عند التحقيق داخل في جميع أنواع التوحيد توحيد الربوبيه فالامر لله عز وجل والخلق لله وتوحيد الأسماء والصفات فالله عز وجل هو الحكم وهو الملك الذي يأمر في عباده وينهى فيهم سبحانه وتعالى بما يشاء فعال لما يريد كما هو أيضا من مقتضيات أو من معاني توحيد الألوهية وذلك لأن التشريع حق لله عز وجل والعباد مأمورون بالتعبد لله وطاعته في تنفيذ وتطبيق هذا التشريع ولذلك فالعبادة هي معنى لا إله إلا الله فلا معبود بحق إلا الله ومن ذلك ايضا طاعة الله تعالى في تنفيذ أوامره والتناب نواهيه فالتفريق إذن بين الشريعة بمعناها العام والعقيده ليس له أساس بل العقيدة هنا تعتبر جزءا من الشريعة بهذا المعنى العام إذا اعتبرنا أن الشريعة هي الدين كله أيها الاخوه ولقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالالتزام بشريعته والاستقامة عليها وتحكيمها في كل دقيق وجليل ورد التنازع إليها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 لقوم يؤمنون أي ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي وليس من الأمر القدري من أمرنا الشرعي فاتبعها فإن في اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاح ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وهم الكفرة والمنافقون المخالفون للشريعة الذين يريدون صرف المسلمين عن شريعة رب العالمين، وهم الذين لا يعلمون أي ليسوا على علم صحيح، بل إنما يتبعون أهواء فاسدة. إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا، فلن ينفعوك عند الله تعالى ان اتبعت أهوائهم. قال الله تعالى، وقال الله تعالى، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه.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 عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون إنها أيها الأحبة آيات عظيمات من سورة المائدة تكلم عليها الحافظ ابن كثير بكلام رائع جدا ونقله عنه صاحب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد هذه الآيات يلاحظ أنها تركز على الأمر بتحكيم الشريعة ثم أيضا تقلن ذلك بالتحذير من اتباع أهواء الكافرين فإن من اتبع أهواء الكافرين وأهل النفاق سيحرفونه عن تطبيق شريعة الله تعالى بل قد يتنازلون فيحرفونه عن بعض ما أنزل الله إليك قال تعالى واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك يعني انهم قد يرضون ولو مؤقتا بترك بعض الشريعة ان لم يتمكنوا من حرف المسلمين وصرفهم عن كل الشريعة قال فان تولوا يعني رفضوا الشريعة تعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم اذا تركت الشريعة نزلت العقوبات نزلت العقوبات كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر وفيه خمس خصال يا معشر المهاجرين أعوذ بالله أن تدركوهن أو تعملوا بهن وذكر فيها وما لم تحكم إمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم فهذا من الإصابة ببعض الذنوب الذي قاله الله في هذه الآية فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ثم قال حكم الجاهليه يبغون إشارة إلى أن كل حكم يخالف الشريعة فهو حكم جاهلي سواء سميناه قانونا أو دستورا أو نظاما أو أعراف قبائل أو العرف الدولي أو سياسات أو محكمة عدل دولية او غير ذلك كله من حكم الجاهلية اذا حكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكم لقوم يوقنون ايها لحبة ولذلك فان تحكيم الشريعة والتحاكم الى الشريعة والدعوة الى تحكيم الشريعة شرط من شروط الايمان وتحكيم غيرها هو الطاغوت وهو كفر بالله تعالى وهنا أولد كلاما نفيسا للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا قاله في كتاب فتح المجيد شرحا لباب رده الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد هو باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفرو ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عن صدودا قال رحمه الله تعالى وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكا في الطاعة وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقه الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها يحقق هذا قوله وقد أمروا ان يكفروا به لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة وآية البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوة الوثقة قال شيخ رحمه الله فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه كما أن ذلك بين في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به ثم قال قوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه ويبين ذلك ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد فدل على أن ذلك من أعظم الظلال وأبعده عن الهدى ففي هذه الآية أربعة أمور الأول أنه من إرادة الشيطان الثاني أنه ظلال الثالث تأكيده بالمصدر الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه ثم قال قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بين تعالى أن هذه صفه المنافقين وأن من فعل ذلك أو طلبه يعني من فعل التحاكم إلى غير الشريعة أو طلب ذلك وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد عن الإيمان قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين انتهى كلامه رحمه الله تعالى ايها الاخوه وقد امرنا ربنا سبحانه وتعالى ان نرد كل ما تنازعنا اليه الى الشريعه المطهره قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه اريب واني انصح الاخوه ان يرجعوا في هذه الايه الى تفسير الشيخ الشنقيطي اضواء البيان فقد اجاد وافاد في كلامه على هذه الآية وبيان أن تحكيم غير الشريعة شرك عظيم وباب من أعظم أبواب الشرك وقال الله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في الجزء الأول وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يبح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأي ولا قياس ولا تقليد إمام ولو كان من ائمه أهل العلم ولا تقليد إمام ولا منام ولا كشوف ولا إلهام ولا حديث قلب ولا استحسان ولا معقول ولا شريعة الديوان ولا سياسة الملوك ولا عوائد الناس التي ليس على شرائع المسلمين أضر منها فكل هذه طواغيت من تحاكم إليها أو دعا منازعه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغوت انتهى كلامه رحمه الله أيها الاخوه وكما يجب التحاكم إلى الشريعة فإنه أيضا يجب الرضا بحكم الشريعة والتسليم به وأن لا يكون في الصدر حرج منه سواء كان الحكم لك أو كان الحكم عليك قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لم يكتفي بهذا بل ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ولم يكتفي بهذا بل قال أيضا ويسلموا تسليما فلا بد إذن من التسليم التام والقبول التام لشريعة الرحمن تبارك وتعالى في كل مجال من مجالات الحياة سواء كان هذا المجال مجالا أقائدية أو كان مجالا تعبديه أو كان في الأخلاق أو كان في أمور القصاص أو كان في الحدود أو كان في الاقتصاد والمال أو كان في السياسات والعلاقات الدولية أو كان في أمور الاجتماع والإعلام أو كان في أمور التربية والتعليم أو في غير ذلك فشريعة الله تعالى شاملة محيطة بكل مجال يحتاجه الإنسان إخوة الإسلام هذه الشريعة شريعه كاملة وافية بحاجات المكلفين محققة لمصالح العباد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كمل الدين كملت الشريعة فلا نقص فيها بوجه من الوجوه أتم الله النعمة وذلك بكمال الشريعة وبصلاحيتها وبتحقيقها لمصالحنا وإلا كيف تتم النعمة والمصالح لا تتحقق بها سبحانك هذا بهتان عظيم بل إن الشريعة من تمام النعمة بها أنها تحقق كل مصلحة وتدرأ كل مفسدة قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين أيضا إن الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسده وعن الحكمة إلى العبد فليست من الشريعة وان أدخلت فيها بالتأويل يعني أنه قد يجتهد بعض العلماء فيدخل في الشريعة ما ليس منها باجتهاده ولكن يكون اجتهاده خاطئا فله أجر على اجتهاده وهو معذور في خطئه لكن هذا الأمر ليس من الشريعة وإذا تبين أنه ليس من الشريعة فقد يكون فيه مفسده وقد يكون فيه مضرة فيجب الا ينزل ذلك على أنه شريعة بل الشريعة كلها خير ولا يمكن أن يكون فيها شيء من الشر بوجه من الوجوه وقال أيضا في مفتاح دار السعادة في أول الجزء الثاني وإذا تاملت شرائع دين الله تعالى التي رضي التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها وإن فات ادناها كما لا تخرج عن تعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال ادناها وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم وهذه الجملة لا يستريب بها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من ثديها وورود من صف حوضها انتهى كلامه رحمه الله وهو كلام متين كلام رجل استقرأ نصوص الشريعة فقال هذا الكلام بعد علم وبعد اطلاع كام وهو هنا يبين قواعد عظيمة من قواعد هذه الشريعة وهي أنها تسعى لتحقيق المصالح أنها تسعى لتحصيل هذه المصالح الخالصة فإذا لم يمكن تحصيل مصلحة خالصة حين ذاك تحصل المصالح الراجحة يعني وإن كان هناك شيء من التقصير أو القصور بحسب الإمكان وإن تزاحمت المصالح قد ما أهمها وأجلها وإن فات ادناها فنسعى لتحقيق المصلحة العليا وإن تركنا المصلحة الدنيا كما أيضا لا تخرج الشريعة عن تعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة تسعى لتعطيل المفسدة الخالصة وابعادها فإذا لم يمكن فإنها تسعى لتعطيل المفسدة الراجحة بحسب الإمكان وإن تزاحمت وجزة عدة مفاسد فإن الشريعة تسعى إلى تعطيل أعظم المفاسد حتى وإن أدى ذلك إلى ارتكاب أقلها وادناها وهذا باب عظيم من أبواب الفقه وهو يدخل فيما يسمى في عصرنا هذا بمسألة فقه الموازنات وترتيب الأولويات والمسلمون اليوم بأمس الحاجة إلى هذا الفقه العظيم أيها الإخوة والمسلمون اليوم بحاجة الماسة إلى فهم الشريعة فهما صحيحا بعيدا عن التقليد والتحجر العقلي والجمود والأخذ بأقوال السابقين كأنها مسلمات كانها من نصوص الوحي لا إن الله تعالى إنما تعبدنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقط فيجب إذن أن يعتمد المسلم على النصوص وأن يتفقها في معانيها وأن يدرسها وأن يجمعها ويحاول قدر الإمكان النظر في دلالاتها بعد أن يجمع بين هذه النصوص ويوفق بينها وكذلك لابد ايضا من معرفة مقاصد الشريعة في الوسائل وفي الغايات ولابد أيضا من معرفة فقه المصالح وفقه المفاسد ومتى تقدم أكبر المصلحتين وإن فوتنا ادناهما ومتى نعطل أعظم المفسدتين وإن ارتكبنا ادناهما والفقه كل الفقه هو معرفة المفاسد ومعرفة المصالح ثم بعد ذلك الموازنة بينها مع معرفة الواقع كما هو معرفة واقع الحال كما هو ثم تطبيق بعضها على بعض وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية في أولها وفي غيرها أيضا من كتبه أشار إلى أن من أسباب الانحراف عن الشريعة في بعض الأمور قلة علم بعض الفقهاء بحقيقة الشريعة بمقاصدها بروحها بالمصالح والمفاسد فأظهر أن الشريعة لا تفي بمصالح العباد مما أدى إلى شيء من الانحراف ولذلك فإن الفقيه فإن الفقيه كل الفقه هو الذي يعلم حقيقة الشريعة يعرف مصالحها ومقاصدها يعرف المفاسد التي جاءت الشريعة لإبعادها يجمع بين النصوص يتفحم فيها ثم أيضا يعرف واقع الحال ثم بعد ذلك يحسن تطبيق الفقه الذي حفظه من الشريعة على الفقه الذي عرفه من الواقع قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين في الجزء الأول مبينا شروط إصابة الحق ومبينا الفقيه حق الفقه قال ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم والحاكم يقصد هنا القاضي من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والامارات والعلامات حتى يحيط به علما والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرى فالعالم ولاحظ هذه العبارة من ابن القيم قال فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله إذا الخلل يأتي من القصور في أحد هذين إما فقه في الواقع وعدم إدراك للشريعة واسرارها ونصوصها ومقاصدها أو فقه في الشريعة ومعرفة بالأحكام ولكن تقصير في معرفة واقع الحال من أجل أن يصدر عليه الأحكام الصحيحة وله رحمه الله تعالى أيضا كلام قريب من هذا في أول كتابه الطرق الحكمية فليراجعه من شاء أيها الاخوه إن غاية الشريعة إن غاية الشريعة التي تسعى لتحقيقها في هذه الأرض هي تعبيد الناس لرب العالمين إقامة العباد على منهج الحق جعل الناس عبادا صادقين إيجاد العبد الصالح في هذه الأرض فالعبد عبد لله والأرض أرض الله والرزق رزق الله فتسعى الشريعه لان يكون العبد عبدا صادقا لله تعالى يسير في مرضات الله تعالى يأكل رزق الله فيستخدمه في طاعة الله ويشكر عليه الله يسعى في أرض الله بطاعة الله فهذا هو مقصود الشريعه هذه العبودية هي التي تقيم المجتمع المسلم على أحسن حال إنها تقيم المجتمع المسلم على كل معروف تؤسس بنيانه على كل خير ومعروف وتطهره من كل شر ومنكر والمعروف أيها الأحبة موافق للفطرة والمنكر مخالف لها ولذلك فالشريعة ملائمة للعباد ملائمة لفطرتهم أينما كانوا في كل زمان وفي كل مكان في كل عمل سواء كانوا في صحراء أو في مزرعة أو كانوا في مصنع أو في مكتب سواء كانوا في شارع أو كانوا في سيارة أو كانوا في مستشفى أو في الجو أو في البحر في كل مكان معه هذه الشريعة توضح حاله، تيسر له كيف يعيش في هذه الدنيا بطمأنينة وسعادة، وانتقِل إلى الآخرة إلى السعادة الأبدية. إن الشريعة إذا أقيمت إقامة حقيقية، وجد المجتمع الفاضل، المجتمع المتكافل. الذي تسوده المودة والمحبة والوئام والمؤاخاه وينقطع عنه دابر الحساد أما إذا أبعدت الشريعة فإنه تكثر الجرائم وتكثر المفاسد والقلاق فتتنغص حياة الناس تسود بينهم البغضاء تبتعد عنهم الطمأنينة يخشون على أنفسهم يخشون على أديانهم يخشون على أموالهم يخشون وهم في بيوتهم ولذلك فالشريعة خير حافظ لمصالح العباد وخير ضامن لتحقيق مصالح العباد في أمور دينهم وفي أمور دنياهم إذا طبقت الشريعة تحققت مصلحة المسلم وإذا زالت الشريعة نزل الشر والفساد كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة إن الشريعة جاءت بتحسين المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها أيها الاخوه لقد عاد الإسلام صلاح المجتمع بصلاح الأفراد فأصلح اعتقاداتهم من كل خرافة ومن كل ضلاله ومن كل بدعه ومن كل باطل فلا سحر ولا شعوذة ولا كهانة ولا عبادة قبور ولا تحاكم لغير الله تبارك وتعالى إنما هو خضوع لرب العالمين توجه لله سبحانه وتعالى ذلة لله عز وجل تحاكم إلى شرعه واصلاح القلب إصلاح القلب سعت إليه الشريعة ألم يقل نبيها محمد صلى الله عليه وسلم على وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب إذا صلح القلب ظهر يأثر ذلك على الجوارح فصلحت الأخلاق وصلح السلوك وصلح العمل واتجه المسلم إلى ربه خاشعا بوقار وبسكينة يرجو الله تعالى واليوم الآخر وايضا بإصلاح التفكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكر إذن تفكر أصلح التفكير أصلح تفكيرك أيها المسلم اجعله مبنيا على العلم وعلى العدل وإذا قلتم فاعدلوا ولا تقف ما ليس لك به علم اجعل تفكيرك مبني على علم يقيني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن التفكير الذي يقوم على علم ويقوم على عدل وإنصاف يؤدي إلى نتائج صحيحة فهذا هو التفكير الصحيح ولعله تأتي فرصة إن شاء الله تعالى لنقي درسا في هذه الآية الكريمة، ثم تتفكروا. ثم أيضا عالج الإسلام إصلاحه، عالج الإسلام الإنسان بإصلاح العمل، وذلك بالتشريعات، بالتشريعات الآمرة والتشريعات الزاجرة الناهية، التشريعات الآمرة بأداء العبادات وأداء الحقوق حقوق الله وحقوق المخلوقين وحقوق النفس، والتشريعات الناهية الزاجرة المحرمه لكثير من الأمور في حق الله وفي حق المخلوقين. أيها الأحبة لقد قسم العلماء المصالح التي دعت إليها الشريعة باعتبار آثارها في بناء الأمة باعتبار كأثيرها في بناء الأمة وفي إقامة المجتمع الصحيح إلى ضرورية وحاجية وتحصيلية. الضرورية يقصدون بها التي تكون الأمة بمجموعها أو باحادها في ضرورة إلى تحصيلها، بحيث يختل نظام الأمة بفقدها ويحل بها الفساد وليس مرادنا هنا باختلال نظامها وحلول الفساد هلاك الأمة وزوالها لا بل إنها تعود كالأنعام شبيهة بها تأكل وتشرب وتتناسل وتنام فتبتعد عما أراد الله تعالى لها من أمة الخيرية وامه السياده والقياده والرياده والضروريات جعلها العلماء بعد الاستقراء خمسا وبعضهم جعلها ستا حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل وزاد بعضهم حفظ العرض هذا الحفظ يكون للفرد ويكون ايضا للجماعه وهو يسير على خطين متوازيين الأول يقيم والثاني يدرع ويمنع فالذي يقيم يقيم الأركان ويثبت البناء وذلك بمراعاتها من الجانب الوجودي والذي يدرع ويمنع هو الذي يدرع الاختلال ويمنعه سواء كان واقعا أو متوقعا وذلك بمراعاتها من الجانب العدمي فحفظ الدين يكون بأمور كثيرة بفرض, بفرض التعلم والتعليم لا بد منه من امور الدين التي تعلمها فرض عين المسلم كما يدخل ايضا في ذلك اداء اركان الاسلام فالمحافظة على الصلاة محافظة على الدين وترك الصلاة ترك للدين كما يدخل في ذلك ايضا الدفاع عن بلاد الاسلام وحماية البيضة والذب عن الحوزة ويدخل في ذلك منع كل طعن في الدين وتنقص الله ويدخل في ذلك تشريع حد الردة وحكم المرتد وذلك بقتله حينما يخرج عن هذا الدين وحفظ النفوس يكون بالحث على العلاج فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي وكذلك يكون حفظها بتشريع ما يزجر الناس عن إزهاق الأرواح وذلك بالقصاص وكذلك أيضا حفظها بالمنع من الدخول على أرض الوباء كما فعل عمر رضي الله عنه لما منع المسلمين من القدوم على الأرض التي كان فيها طاعون عمواس في السنة الثامنة عشرة من الهجرة والمراد هنا بالنفوس النفوس المحترمة التي هي معصومة الدم أما من وجب عليه حد شرعي فإنه تزهق روحه طاعة لله تعالى وحفظا لهذا المجتمع من الشرور والفساد وحفظ العقل يكون بحفظه من أن يدخل عليه خلل يؤدي إلى سوء تصرف الإنسان وخروجه عن حد الاعتدال وذلك بتحريم كل مسكر وكل مخدر وبتشريع العقوبات الزاجرة عن هذه الخبائث وحفظ المال يكون بالحث على الكسب الحلال والتحذير من الحرام ومنع الاتلاف سواء كان إتلافا حسيا أو إتلافا معنويا بالتبذير والإصراف وحفظه من الخروج عن ايدي المسلمين إلى عيد الكافرين وحفظه من النهب والسرقة وذلك بالعقوبات الرادعة الزاجرة وحفظ النسل يكون بالحث على النكاح فيحفظ النوع الإنساني وأيضا بمنع كل ما يقطعه من رهبانية أو اختصاء أو غير ذلك كذلك بحفظه من كل ما يؤثر من كل ما يؤثر فيه من زنا أو لواطة أو غير ذلك وكذلك منع الإجهاض وكذلك أيضا حفظ الأعراض من أن تنتهك وحفظ كرامة الإنسان لأن يتكلم أحد بقذفه أو التعرض له وذلك بتشريع حد القذف أما الحاجيات التي قصدت لها الشريعة فالعلماء يريدون بها ما تحتاجه الأمة من حيث الكوسعة ومن حيث رفع الحرج هذه الأمور التي لو لم تراعى فانه يدخل على المكلفين من الحرج والمشقة أمر عظيم ولكن لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في الضروريات وذلك كتشريع البيوع والإجارات ونحوها من أمور المعاملات واما التحسينات فيريدون بها ما كان به كمال حال الامه حتى تعيش ولها رونق ولها منظر بهيج عند بقية الأمم لتكون أمة يرغب في الاندماج فيها ويرغب في التقرب إليها وذلك كمحاسن العادات والأخلاق ومن ذلك خصال الفطرة كاعفاء اللحية وكقص الشارب وتقليم الأظافر وكذلك أيضا ستر العورة ومن ذلك أيضا سد الذرائع حتى لا تقع الأمة في فساد أو خلل أيها الأحبة وإن ميزان المصلحة المقصود ليس الأهواء وليس الآراء وليس اجتهادات الناس بل هو الشريعة الشريعة نفسها فما شهدت له الشريعة بالصلاح والنفع فهو المصلحة الحقيقية وما شهدت له الشريعة بالفساد فهو المفسدة الحقيقية أما الخروج عن ميزان الشريعة أما الخروج عن هذا المعيار فهو اتباع للاهواء وهو سير في طريق الشيطان بعيدا عما يرضي الله تبارك وتعالى ولقد قامت الشريعة على قواعد ثابتة عظيمة تحقق لها المصالح وتدفع عنها المفاسد ولست هنا في وارد شرح هذه القواعد لكن أذكر بعضها منها قاعدة العدل في الأقوال والأعمال حتى مع العدو ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقاعدة اليسر ورفع الحرج وقاعدة التكافل وقاعدة المرونة وقاعدة دفع الضرر وغير ذلك مما بينه أهل العلم على حبه أما شمول الشريعة وسعتها فإن الله تعالى هو منزلها وهو سبحانه أعلم بخلقه أعلم بما يصلحهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولذلك فالشريعة تشمل كل حياة الإنسان من كل فيها في كل حال بل تشمل حياة المجتمع الإنساني كله بكل أبعاده في كل قرن وفي كل أرض وهي مع سعتها لا تتناقض أحكامها ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا ولا تختل ولا تتغير مبادئها الثابتة وهذه أيها الأحبة خطوط رئيسية في شمولية الشريعة فليس باستطاعتنا أن نحيط بذلك في لقاء أو لقاءين إذن الشريعة تعتني بالإنسان كله جسدا وروحا تعتني به قبل ولادته وتعتني به بعد ولادته تعتني بتغذية روحه بالعلم والإيمان والهدى وتعتني بجسده بحيث لا يدخل عليه شيء من الفساد تعتني به قبل الولادة وذلك بأن تأمر الرجل أن يختار ذات الدين وتأمر ولي المرأة ألا يزوجها إلا من كان إلا من رضي دينه وخلقه ثم أيضا تعتني به وهو جنين حينما تمنع الإجهاض وتعتني به بعد ولادته حينما تأمر بتحسين الاسم وحينما تأمر بالعقيقة عنه و... و... ثم تعتني به في سائر أطوال حياته إلى ما بعد وفاته تعتني به بعد الوفاة حينما تأمر بتكفينه وتغسيله والصلاة عليه ثم دفنه والدعاء له إنها تشمل كل ما يحتاجه الإنسان في هذا الحياة في هذه الحياة تشمل الجانب التعبدي الذي ينظم علاقة الإنسان بربه من عقائد ومن عبادات ومن أخلاق ومن غير ذلك وهذا الجانب الجانب التعبدي لا تعرفه القوانين الوضعية ولا وليس ذلك بإمكانها إنها تشمل أيضا الجانب الأسري وتشمل ما يسمى في عصرنا هذا بجانب الأحوال الشخصية من النكاح والطلاق والحضانة والنفقات والمواريث وغير ذلك كما تشمل أيضا المعاملات المالية بأنواعها من البيع والإجارة والشركات والمضاربة والمزارعة والرهن والكفالة والحوالة وغير ذلك من الأمور كما تشمل الاقتصاد فيما يتعلق بالملكية الملكية الفردية والملكية الجماعية والتوفيق بينهما بحيث ينصب الأمر في النهاية لمصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ولا يطغى شيء على شيء وفيما يتعلق بالانتاج وفيما يتعلق بالثروه وفيما يتعلق بالاستهلاك وفيما يتعلق بتنظيم موارد بيت المسلمين ومصادره من الزكاه والفيء والغنيمه والخراج وغير ذلك ومن وم وفيما يتعلق ايضا بحق الفئات الضعيفه في بيت المال وفي اموال الاغنياء وفي بيان ايضا ما حرم الله تعالى من الربا وفي بيان تأثير هذا الربا الخبيث على اقتصاديات وعلى حالة المجتمع وفي بيان ايضا مسائل الاحتكار والرشوة والغصب والسرقة والغلول والغش واكل الاموال بالباطل وغير ذلك مما هو ينخر في الاقتصاد ويسبب انهياره وفساده كما تشمل ايضا جانب العقوبات والتعزيرات العقوبات التي قدرها الشارع وحد لها حد معينا كعقوبه القتل وذلك بالقصاص بشروطه عند العلماء وعقوبة الزنا وذلك بالرجم للمحصن والجلد والتغريب للبكر وذلك أيضا بشروطه المعروفة عند العلماء وكذلك أيضا في حد الخمر بجلده ثمانين جلدة إذا ثبت ذلك عليه وكذلك حد القذف وغير ذلك من الأمور وكذلك أيضا في جانب التعزيرات التي لم يقدرها الشرع وجعلها راجعة للاجتهاد صاحب الشان فالزوج اذا نشزت زوجته له ان يعزرها بالضرب على حسب اجتهاده فيما يحقق المصلحة ولكن ان يكون غير مبرع والاب ترك له الاجتهاد في تأديب ولده ولكن ايضا بعلا يكون ذلك ضارا به بمعنى مسببا لهلاكه وكذلك في غيره من الأمور ترك للقاضي ترك للوالي الاجتهاد في مثل هذه المسائل كما تشمل أيضا الجانب القضائي وذلك في المرافعات والإثباتات وكيفية القضاء بين الناس بالحق والعدل والقسطاس المستقيم بحيث يبقى المجتمع مجتمعا امنا مطمئنا يمل الإنسان على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله وعلى بيته من أن يظلم أو يتعرض له أحد بسوء كما تشمل جانب السلم وجانب الحرب وما يسمى في عصرنا هذا بالعلاقات الدولية كما هو واضح من آيات الجهاد ومن آيات الجزية والولاء والبراء وغير دواء والصلح وغير ذلك من الآيات الكريمات في كتاب الله تعالى كما تشمل أيضا جوانب السياسة والتعليم والأخلاق والإعلام والتربية والاجتماع وباختصار كل أمور الحياة فلا يوجد أمر من الأمور مهما كان إلا وللشريعه فيه حكم وإلا قد بينته الشريعة سواء كان ذلك بنص واضح بين أو كان ذلك من قواعد الشريعة كما سيأتي حينما نصل إلى فقرة مميزات هذه الشريعة على سبيل المثال خذ سورة البقرة ثم اقرأ في هذه السورة العظيمة وتأمل وأنا سأختار نماذج من هذه السورة فيها عدد من الجوانب التي تعرضت لها الشريعة مما ذكرناه قبل قليل يقول تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون هذه الايات شملت عقيدة وشملت الصلاه وشملت الزكاه وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام لاحظ قوله كتب فانها ستتكرر في هذه السوره في عدة آيات أخرى في مجالات أخرى وقال سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وقال سبحانه كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم الصيام هذا في جانب التعبد كتب عليكم القتال هذا في جانب العلاقات الدولية الجهاد كتب عليكم القصاص هذا في جانب العقوبات وجانب الحدود مما يحفظ النفوس وقال تعالى ايضا واتم الحج والعمرة لله وقال عز وجل ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لاحظ الاول تعبد والثاني في امور المال والاقتصاد وقال ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام تدلوا بها يعني ترشوا بها القضاه واهل الشأن ليميلوا لكم فهذا جانب من جوانب حفظ العدل والقضاء بالحق في الامه وقال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الخمر في جانب اخلاق المؤمن وهي تأوى هذه الآية وما مثلها من الآيات الزاجرة عن شرب الخمر تبين أهمية حفظ عقول هذا المجتمع لتكون عقولا سوية منتجة مثمرة عاملة اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لحفظ اقتصاد الأمة لدفع الضرر عن الضعيف لأن الربا يمتص المال من الفقير ويزيد الغنية غنى فتوجد طبقات قارونية في الأمة وطبقات معدمة تحت مستوى الفقر بسبب الربا ثم هو سبب من أسباب الانهيار كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وهذا في جانب العلاقات الدولية وقال اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تؤتون الكتاب وهذا في جانب العمل وعدم مخالفة القول للعمل وقال يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وهذا جانب التوثيقات في المعاملات وقال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب فرهان مقبوضه وهذا أيضا زيادة في التوثيق تجد أيضا في هذه السورة كلام طويل عن المنافقين كلام طويل عن اليهود كلام عن النصارى أمر بالإنفاق قصص عن الأنبياء السابقين وما حصل لهم إنها تدلك على شمولية هذا الدين بمجرد أن تتأمل وتتدبر أيها الأحبة والشريعة لها تميز على غيرها من الشرائع الوضعيه إنها من الله سبحانه وتعالى إنها ربانية المصدر فالله عز وجل هو الذي وضع هذه الشريعة وهو الذي رضي لنا الإسلام دينا بينما كل تشريع آخر سوى هذه الشريعة فإنه من انتاج البشر الذين لا يعلمون إنما يتبعون الأهواء ويتبعون مصالحهم أو مصالح الدوائر الانتخابية التي أوصلتهم إلى مقاعد البرلمان إنها تتميز بترابطها في جميع المجالات أمور الدنيا وأمور الآخرة تقرأ في آيات القصاص فتجد أنه يختم بأن ذلك سبب من أسباب التقوى والهداية تقرأ في آيات الصيام تجد أن الصيام يختمها بأن, بأن يبين أنه سبب من أسباب التقوى تقرأ أيضا في آيات القتال كتب عليكم القتال وهو لكم فتجد أنه يبين أن ذلك خير لكم يا ايها الأمة وذلك يعني في الدين في الدنيا وفي الاخره إنها تتميز بأن الاستجابه لها تؤثر في الإيمان وتؤثر في التقوى فهي تشيع في القلب نورا وتجعل الشئ الصدر منشرحا والقلب مطمئنا وتمتاز أيضا هذه الشريعة بأن صاحبها والمؤمن بها يحمل رقابة ذاتية في داخل جسمه إن لها على القلوب سلطان عظيم لها قدسية خاصة فالمسلم لا يقترف المعصية ليس خوفاً من الرقيب والقانون ولكن خوفاً من الله تبارك وتعالى أما قانون البشر فإذا الإنسان يحتال عليه وإذا خفي إذا اختفى الإنسان عن قانون البشر فإنه ينتهكه بل ربما ينتهكه بشراهة من أجل إشباع من أجل إشباع نفسه التي منعت من ذلك المحظور الذي حضره القانون بعقوبات وضعها ذلك المشرع القانوني إن صح التعبير والتشريع إنما هو حق لله تبارك وتعالى كما أنها تتميز بأن الرقابة فيها لله عز وجل الذي يعلم السر واخفى تتميز بأن الرقابة إنما هي لله فالله تعالى يعلم ويرى ويسمع مهما كان الإنسان وفي أي مكان كما تتميز بثباتها ودوامها وحفظها وعصمتها مبادئها ثابتة لا تتغير بتغير الأزمان ولا تتغير بتغير الناس ولا بتغير أحوالهم وظروفهم قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهو محفوظ ثابت معصوم كما أنها مع ثباتها فهي مرنة تواكب كل نازلة وفي كل حادثة تجد في الشريعة حكما مناسبا صالحا مرونتها تعني أن لها قواعد شاملة عامة إذا نظر فيها المجتهد العالم المستنبط الذي علم النصوص وعلم روح الشريعة ومقاصدها وعرف المصالح والمفاسد وعرف واقعة هذه الواقعة والنازلة على حقيقتها حين ذاك يستخرج من هذه القواعد العامة ومن هذه الضوابط ومن هذه النصوص يستخرج منها الحكم المناسب فهذه هي مرونة الشريعة ولا يجوز أن نعبر بنقول تطور الشريعة فالشريعه ليست على هذا الذي يظنه أولئك المفتونون بالقوانين الوضعية إن الشريعة تجمع الأمة إنها هي الجامع الوحيد الأمة والأخوة الوحيدة هي أخوة الإيمان وأما غير ذلك فإنه سبب من أسباب التفريق بل التفريق في بعض الشريعة سبب من أسباب الفرقة ألم يقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ثم قال بعدها مباشرة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم وفي ذلك اشارة الى ان ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤذن بالفرقة وهذا ترك لبعض الشريعة فما بالك بترك الشريعة كلها انه سبب من اسباب تفرق الامه وانشقاق المجتمع ثم بعد ذلك حدوث المصائب والفتن والحروب الأهلية كما حصل ذلك في بلدان كثيرة إن الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا أصبحتم بنعمته بذلك بالتمسك بحبله وذلك بحكم شريعته وقال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم فالذي يؤلف بين القلوب ليس الأموال وليس حسن الكلام والبلاغة وليس حسن التعامل فحسب بل إن الذي يؤلف بين القلوب هو الله وذلك بالتمسك بشرعه والاعتصام بحبله المتين تبارك وتعالى أيها الإخوة والشريعة يجب أن تؤخذ كاملة كما أنزلها الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلم هنا المراد به الإسلام أي ادخلوا في الإسلام كله يعني فلا تتركوا شيئا منه سواء كان من أمور العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق سواء كان من أمور من أعمال القلوب أو كان من أعمال الجوارح أو كان من أمور المظهر الخارجي أو غيره فادخلوا في الإسلام كافة فأما ترك بعض الشريعة ولو كان شيئا من فروعها فإنه اتباع لخطوات الشيطان وهو للمؤمنين عدو مبين وإذا طبقت شريعة كاملة كانت كفيله بتحقيق المصالح ودرء كل المفاسد قال الإمام بن القيم رحمه الله في كلام متين له في أول كتابها الطرق الحكمية في السياسة الشرعية قال ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البكة فإن السياسة نوعان سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها وسياسه عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الشريعة علمها من علمها وجهلها من جهلها انتهى كلامه رحمه الله أما يا أيها الأحبة إذا جزعت الشريعة وذلك بأن يؤخذ بعضها ويترك بعض كان تؤخذ الأحوال الشخصية او المواريث أو غير ذلك ويترك الباقي فإن ذلك سبب من أسباب كثرة الفساد وكثره الشر واضطراب أحوال الأمة وقد قال الله تعالى عن اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون واليهود كان سبب نزول هذه الايه ان الله تعالى حرم عليهم قتل ابناء ملتهم وحرم عليهم اخراجهم من ديارهم وحرم عليهم اسرهم واوجب عليهم فداءهم اذا اسروا ثم كان اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بقليل كانوا يقتلون بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا ثم بعد ذلك يفادي بعضهم بعضا إلى أسر يقتل, بعضه عفوا يقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا من ديار بعض فإذا أسر أحد منهم أسره الأنصار أو أسره الخصوم فإنهم يفتدونه ويقولون إن هذا هو حكم التوراة فإذا لهم ولماذا تقاتلونهم أو تخرجونهم من ديارهم قالوا نستحي أن نترك حلفاءنا فتمسكوا ببعض شريعتهم وتركوا بعض الشريعة فأنبهم الله تعالى بهذه الآية وحتم عليهم بأن هذا كفر فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا إلا تعذيب في الحياة الدنيا وأما الآخرة فهي أشد أيها الأحبة وإن الشريعة لها أعداء متربصون بها وأعداء الشريعة قدماء قديمون قدم هذه الشريعة نفسها إنهم كانوا موجودون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم موجودون في كل عصر إلى اليوم إن سبب نزول قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفرو به إن سبب نزولها أن قوما دعو الى اتحاكم الى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يعلنون الاسلام فابوا وارادوا اتحاكم الى ابي برزه الاسلامي وكان قبل اسلامه كاهنا في الجاهلية يحكم بين الناس فنزلت هذه الايه مبينه ان اتحاكم او اراده اتحاكم الى هذا الكاهن وهو يعتبر حكمه من حكم الطواغيط ان هذا كفر وان هذا امر مناقض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 مناقض لحكم الشريعة في زماننا هذا كثر هؤلاء المنافقون من العلمانيين الذين هم أعداء الشريعة سواء كانوا متسلطين على لقاب المسلمين أو كانوا من المفكرين الذين يؤلفون الكتب ويعقدون الندوات والمحاضرات للطعن في شريعة الله تعالى ويقفون في وجه تطبيقها ويرفضون الانصياع لامر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم كما انه ايضا مطلب الشعوب المسلمة فلاهم رضخوا لامر الله ولاهم تمسكوا بديمقراطيتهم المزعومة فوافقوا على مطالب الشعوب المسلمة بتطبيق شرع الله تعالى والتحاكم إليه وإزالة أحكام الطواغيت التي هي القوانين الوضعية والعجب أن هؤلاء لم يدرسوا الشريعة ولم يعرفوا أدلتها ولم يتفهموا في مقاصدها ومصالحها إنما همهم الأخذ عن اليهود والنصارى وتلقي ما يحيه إليهم شياطين الإنس والجن لقد واجهوا الشريعة بأمور كثيرة من الطعن والتنقص إلى الاعتراضات المتلاحقة إلى الشبه الكاذبة من العجب أن في بعض البلدان العربية قال أحد العلمانيين ماذا يريد الإسلاميون من تطبيق الشريعة 95% من الشريعة المطفقة كبرت كلمة تخرج من أفواههم مع أن ذلك البلد ليس فيه من الشريعة إلا الأحوال الشخصية فحسب المواريث والطلاق والنكاح ونحو ذلك بل حتى هذه قد طالها بعض الأمور ومع ذلك يقول ما لا يريدون لأنه لا يعرف الشريعة ولا يفقه ما هي الشريعة فيظن أن الشريعة إنما هي مسائل الطلاق والنكاح ومسائل الصلاة والصيام العلمانيون يريدون يرضون للانسان ان يتعبد ان يصلي ان يصوم ان يحج لكنهم لا يرضون ان تحكم الشريعة مجالات الحياة ان تحكم الشريعة مجالات الاقتصاد والسياسة والاعلام والتربية والعلاقات الاجتماعية وامور الحدود والقصاص والنفقات ونحو ذلك هذا يأباه العلمانيون المعترضون على شريعة الرحمن وهم كثيرون في بلاد المسلمين ولهم التأثير في هذه الأزمان على أكثر البلدان والله المستعان وهناك أيضا فئة مثقفة تنتشر في بلاد المسلمين وهي تجهل الشريعة هذه الفئة ربما تقع عن جهل في الاعتراض على بعض أمور الشريعة فهذه الفئة ينبغي أن تتعلم الشريعة وأن تدرسها كما, يض... ي... فهي... كما أنها ايضا بحاجة من أهل الإسلام إلى أن يجلوا لها محاسن الشريعة وأن يبينوا لها حقيقة الشريعة وأن يبينوا لها أن الشريعة تحقق مصالح الأفراد والجماعات تحقق مصالح الرجل ومصالح المرأة إن كثيرين يظنون أن الشريعة إنما هي قطع الأيدي وإنما هي جلد وإنما هي قصاص ويقولون ان هذه هي الشريعة هذا ليس بصحيح ان الشريعة قبل ان تكون قطع الايدي اشباع الجوعى ويعطاء الناس حقوقهم وان الشريعة قبل ان تكون جلدا تمنع وجود المثيرات ووجود, ووجود ما يسبب اثاره الغرائز والوقوع في الفواحش وتمنع وجود الخمور والمنكرات وقبل ان تكون قطعا الرقاب. تنشئ الناس على الاسلام الحق وتغرس في قلوبهم الايمان وتبين لهم تحريم القتل بغير حق وان من قتل مؤمنا متعمدا فقد توعده الله عز وجل بالزواجر العظيمة في كتابه وان الله تعالى توعده بجهنم هذه هي الشريعة اولى فالشريعة تحقق المصالح فاذا حققت شريعة المصالح فمن طغى وتعدى وبغى على الشريعة وآثر الوقوع في الجريمة بحينئذ إنه يستحق أن يعاقب وأن يردع وأن تطبق عليه حدود الله لأنه ما رضي بالامتثال لشريعة الله تعالى ولو علم كثير من المثقفين بحقيقة الشريعة وبمحاسنها وبجمالها وبمقاصدها في الوسائل والغايات وبأنها تسعى وإنما نزلت مصلحة ورحمه للعباد فإن كثيرين منهم سيتخلى عن مواقفه وعن آرائه وهذا ما نحن بحاجة إليه ولقد ادى علماء المسلمين دورا عظيما في دراسة الشريعة وفي بيانها وفي توضيح حقائقها وفي الاستنباط، وفي التعليف وإظهار محاسن هذه الشريعة كما ادوا دورا عظيما في الدفاع عنها والذب عن حوزتها كما أيضا دعوا إلى التحاكم إلى الشريعة وحذروا من التحاكم إلى غيرها وبينوا حكم من تحاكم إلى غير هذه الشريعة والعواقب الوخيمة للتحاكم إلى غير شريعة الرحمن بين ذلك لأئمة المتقدمون وبين ذلك لأئمة المعاصرون سواء منهم من انتقل إلى الدار الآخرة نسأل الله أن يرحمهم أو من ما زال حي نسال الله أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم لقد بين علماء الإسلام هذه الأمور بيانا واضحا قامت به الحجة من أعلام هذا العصر العلامة الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي هذه البلاد السابق رحمه الله والعلامة الجليل محمد العمين الشنقيطي والعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بين هؤلاء حكم التحاكم إلى غير الشريعة وحذروا من ذلك ومن علمائنا الشيخ العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله ولقد سرني وسر المسلمين أجمعين النصيحة التي التي أظهرها الشيخ قبل أيام قلائم عن حكم التحاكم إلى غير شريعة الله تعالى من محكمة العدل الدولية ومن غيرها وقد نشرتها الصحافة وقد كان لها آثار وتفاعلات ومن أحسن التفاعلات ما نشرته جريدة الحياة في هذا اليوم من البيان الذي أصدره عالم في البحرين مؤيدا لفتوى سماحه الشيخ عبد العز بن باز وأقرأ لكم نص ما ذكرته جريدة الحياة في هذا اليوم تقول الجريدة أيد رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية ليست قانونية حسب الظاهر من هذا الكلام. في دولة البحرين الشيخ محمد عبد اللطيف آل سعد ما أفتى به الرئيس العام لرابطة العالم الإسلامي المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء المسلمين الشيخ العزيز بن عبدالله بن باز من عدم جواز التقاضي بين الدول الإسلامية لدى محكمة العدل الدولية. وقال الشيخ آل سعد في بيان أصدره أمس وتلقت الحياة نسخة عنه. بعد الاطلاع على ما أفتى به الرئيس العام لرابطة العالم الإسلامي المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء سماحه الشيخ عبد العز بن عبد الله بن باز والمنشور في جريدة الحياة في العدد وتاريخ وذكره من أنه لا يجوز التقاضي بين الدول الإسلامية إلى محكمة العدل الدولية وامثالها من الهيئات غير المسلمة او تحكيمها بين المسلمين في الممتلكات والحقوق والحدود السياسية وغيرها وأن ما أفتى به سماحته له عين الحق لإجماع علماء المسلمين سلفهم وخلفهم عليه امتثالا لعمر الله تعالى في كتابه العزيز ومنهج رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن التحاكم في مثل هذه الأمور إلى غير شرع الله لأن التحاكم إلى غير شرع الله في مثل هذه الأمور يكون خروجا عن ملة الإسلام السمحه التي شرعها الله لعباده بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسليما هذا وإنني هذا وإننا نهيب بالمسلمين خصوصا المسؤولين منهم بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يصدر من خلافات بينهم حتى نثبت للعالم أننا خير أمة وخرجت للناس انتهى ما ذكرت في الجريدة ولذا فأقول إن علماء المسلمين عليهم واجب عظيم في بيان هذا الحق في هذا الحق الذي التبس على كثير من الناس حتى أصبح هذا الأمر أمرا عاديا، فأصبح المنكر معروفا وأصبح المعروف منكرا نسأل الله تعالى العافية والسلامة إن التحاكم إلى مثل هذه الطواغيت هيئه محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن أو الأعراف الدولية أو غيرها تحاكم إلى الطاغوت الذي نزل القرآن بالتحذير منه وجاءت الشريعة طافحة ومبينه بأن ذلك عصيان لرب العالمين وتكاثرت كلمات وبيانات علماء المسلمين في هذا الأمر من عصور متقدمة وقرون سابقة إلى هذا الزمان أيها الأحبة وأختم هذا اللقاء المبارك بواجبنا نحن تجاه الشريعة. إن واجب الاتجاه الشريعة واجب عظيم إنها دين ندين الله تعالى به ونحن عنه مسؤولون وعليه محاسبون وليس الأمر خيارا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيره من امرهم بل هو فرض لازم عليك أيها المسلم عليك الإيمان بهذه الشريعة والإيمان بكمالها وشمولها وإحاطتها وعالميتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان وعليك أيضا الجد والاجتهاد في دراستها وفهمها من مصادرها الكتاب والسنة ومن كتب العلماء التي تعين على فهم الكتاب وفهم السنة ثم أيضا عليك أيها المسلم بالعمل بهذه الشريعة في أهلك وفي في نفسك أولى ثم في أهلك ثم بالعمل بتطبيق هذه الشريعة وسائل نشرها في جميع ارجاء الدنيا فالله تعالى ما بعث محمدا لبقعة خاصة ولا لقوم خاصين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين كما انك ايضا ايها المسلم من واجب الشريعة عليك ان تنظر نظرا جادا في علم الحكم والمقاصد واسرار التشريع وان في المصالح والمفاسد وان توازن بينها بعد ان تدرس النصوص وان تتفهمها وان تنظر فيها وحينئذ تتجلى لك عظمة الشريعة ويتبين لك كمالها ويتبين لك حسنها وجمالها وحينئذ تتعلق بها القلوب وتعلم أنها وحدها هي فقط التي تحقق مصلحتك ومصلحة أهلك ومصلحة أولادك من بعدك ومصلحة الأمة جميعها ثم أيضا علينا أن لا نبقى جامدين مقلدين لأقوال سبقت تغيرت عليها الأزمان وتغيرت بسببها الأحوال فإن هناك من الفتاوى ما تتغير بتتغير الأحوال والأزمان كما بينه وأصله الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين من الأمور التي بنيت على أعراف سابقة تغيرت بعدها وعلى عادات تغيرت وعلى بيئات تغيرت فالجمود عليها وعلى نفس العبارات إنما هو تضييق لهذه الشريعة وتحجير لفهمها مع أنها سهلة ميسرة ألم يقل الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الشريعة إنما هي من هذا القرآن والسنة جزء من هذا القرآن المبارك فهي ميسرة سهلة فعلينا أن نسعى لتسهيلها وعلينا أيضا أن نسعى لتعليمها وتدريسها معتمدين على النصوص نعم النصوص والنصوص وحدها نفهمها ونبينها ونجعل أقوال العلماء مبينة وشارحه للنصوص لا اصلا للنصوص ثم أيضا المسلمون أجمعون مطالبون بأن يبينوا للعالمين محاسن هذه الشريعة وأن يوضحوها باساليب مناسبة لهذا العصر ولتفكير الناس حدثوا الناس بما يعقلون وبطرق سهلة بعيدة وبطرق سهلة بعيدة عن التعقيد وبعيدة عن العبارات القلقة التي لا يفقهها كل إنسان إن الجمود على عبارات لا يفقهها إلا العالم حينما تريد أن تبين لجمهور الناس أمور الشريعة إنه سبب من أسباب خروج الناس دون أن يفهموا ما تقول خطيب الجمعة إذا أراد أن يبين أحكام الزكاة فعليه أن يبينها بطريقة يعرفها الناس ويفهمونها ويضرب الامثال بالامور التي هي في أيدي الناس من النقود من الذهب من الاسهم من السندات من الشركات من غير ذلك بدل ان يبقى يضرب الامثال بامور لم تعد موجودة في عصرنا كذلك من واجب كل مسلم رجلا كان او امرأة ان يدافع عن هذه الشريعة وان يذب عنها وان يغضب لله تعالى ان انتهت محارمه او ان يطعن في دينه ان الله تعالى قد اخبرنا ان من طعن في هذا الدين فهو منافق قلها بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الشريعة هي آيات الله تبارك وتعالى الشريعة آيات من آيات الله سبحانه إنها أمر الله أمر الله الشرعي فإذا يجب الذب عنها والدفاع عنها وعدم الرضا بأن يطعن فيها أي طاعن أو يتنقصها أي, أي متنقص مهما كان كذلك أيضا أيها المسلم أنت مطالب بالدعوة لهذه الشريعة ان تدعو الناس الاحتكام من الرحمن ولتطبيق شريعة رب العالمين وبالسير على منوالها وعليك أيضا أن تصبر على ما ينالك من الاذى في هذه الدعوة فإن هذه الشريعة أمرها عظيم والدعوة إليها أمر عظيم بين محاسنها أدعو إليها مرب بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور قبل أن أنهي أذكر أن الدرس القادم بيد الله تعالى عنوانه شأن الدعاء شأن الدعاء وهو بحث في أمور الدعاء نسال الله تعالى التوفيق والإعانة هنا أسئلة منها بعضها قد أجيب عليه في ثنايا الحديث فلا داعي لتكراره هنا سؤال يقول أخونا إن من أجمل صور التكامل في الشريعة أن نرى على أرض الواقع في حياة الفرد المسلم أن ترى على أرض الواقع في حياة الفرد المسلم والمتامل لواقع الشباب اليوم يرى بعض الخلل في من حصر على التزام في مظهره الخارجي والمحافظة على الصلاة ليس أقل ليس إقلالا من شأن ما ذكر بل من ضيعه هو سوى هو أضيع ولكن الالتزام بدين الله له مفهوم أوسع من هذا الحصر أنا أقول إن كلام أخي الذي كتب هذه الكلمة كلام جيد في محله نعم الشريعة كل متكامل وأنا قد سبق وان ذكرت في حديثي أن الله تعالى قال يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافرا يعني خذوا الإسلام كل جملة وتفصيلها خذوا الإسلام كاملا. ليست الشريعه عقائد فحسب بدون اعمال بل الشريعه قول وعمل واعتقاد هي الدين كله فانت مطالب ان تصلح قلبك باعتقاد صحيح تصلح قلبك بالاخلاص بالتوكل على الله بالحب في الله بالبغض في الله وغير ذلك من اعمال القلوب وتصلح ايضا مظهرك الخارجي وسلوكك وجوارحك بالعمل بطاعة الله تبارك وتعالى والاستقامة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست الشريعة تمسك بشيء دون شيء الشريعة الكاملة وانا اعني هنا الشريعة الكاملة ليست الاقتصار على جانب دون جانب ليس المستقيم على الشريعة ليس الرجل الصالح هو الذي يزعم ان الايمان في الضمير ثم بعد ذلك يترك الفرائض والواجبات وليس الرجل الصالح هو الذي يكون مظهره الخارجي مستقيما على وفق السنه ويحافظ على الصلاه ولكن قلبه مليء بالغل مليء بالحقد مليء بالحسد مليء بالكبر مليء بالتعالي على الناس هذا الحسد يدفعه للعمل ضد الناس هذا الحسد يعمل يدفعه من اجل ازاله النعم التي انعمها الله على الاخرين كبره يجعله يحتقر الآخرين ويسخر منهم ويزدريهم هذا ليس صالحا بل ارتكب كبائر الذنوب هذه من كبائر الذنوب كبائر الذنوب تشمل اعمال القلوب وتشمل اعمال الجوارح ولذلك فالمسلم الصالح هو الذي يصلح قلبه ويصلح جوارحه ويصلح مظهره نعم ليس الإسلام كما يقول بعض لباب وقشور لا الاسلام كله لباب كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم فهو فرض وهو مقبول لا بد من قبوله ولا بد من التسليم له ان كان من الواجبات فلا بد من العمل به وان كان من السنن فانت ايها المسلم مدعو لان تعمل به سواء كان ذلك في سلوكك ومظهرك الخارجي في ثيابك في لحيتك في قصتك الشارب في السواك أو غيره أو كان ذلك في أخلاقك أو تعاملك أو في غير ذلك إذن المسلم الصالح هو الذي يعمل على وفق الشريعة في كل حال من أحواله وفي كل شأن من شأنه. قد يكون شخص مصليا مطلقا لحيته لكنه يذهب إلى بنك الربا يسمع الموعظه يسمع خطيب الجمعة يحذره من, الت... من المراباة ثم يخرج ويعمل بالرباع. يسمع من يذكره بالله تعالى ويحذره من النظر الى ما حرم الله ثم يذهب وينظر الى ما حرم الله ولا يغض بصره. يسمع كلام الله تعالى وكلام رسوله في تحريم الغيبة والنميمة ثم يذهب ويأخذ اعراض الناس وأعراض أهل العلم ويتكلم فيهم وفلان قال وفلان فعل وفلان ناقص علم وفلان ناقص دين هذه من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب ولذلك الرجل الصالح المستقيم هو المستقيم على السنة هو المستقيم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا يغركم من الرجل كثرت صلاته وصيامه ولكن انظروه عند الدينار والجرهب الدينار والدرهم عند التعامل عند المعاملات هل هو رجل بالفعل مستقيم عند التعامل لا يغش لا يكذب في البيع والشراء لا يخدع الناس يخبرهم بعيب سيارته إذا أراد أن يبيع أم أنه يرتكب هذه المنكرات ويقول إنه رجل صالح على كل حال الله تعالى يقبل التوبة عن عباده وهو سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار مسيء الليل وباب التوبة مفتوح والله تعالى يفرح بتوبة عبده بل هو دعا عباده للتوبة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحه والمسلم طالب أن يتوب إلى الله في كل يوم من كل ذنب سواء كان من ذنوب أعمال القلوب أو كان من ذنوب اللسان التي يقترفها الإنسان بلسانه أو كان من أعمال الجوارح والشاب المسلم اولى الناس بالاستقامة على الشريعة إن هو من الدعاه إلى الشريعة ومن الآمرين بنشر الشريعة ومن الآمرين بتحكيم الشريعة ولذلك فعليه اولا أن يحكمها في نفسه يا ايها الذين آمنوا قوا أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة تقيها بأي شيء تقيها بطاعة الله ورسوله يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وهي الشريعة التي تحيي القلوب الميته السؤال الذي نختم به هذا اللقاء يقول اخونا إن كثيرا من الناس يعتقد أن الطواف حول القبور الحلف بغير الله شرك نرجو توضيح ذلك إما بكلمة أو بدرس يا أخي ليس كثير من الناس هو الذي يعتقد بل هذه هي الشريعة الشريعة هي التي تقول إن الطواف بالقبور وأن الحلف بغير الله شرك الطواف بالقبور تقربا إلى أهل شرك أكبر مخرج من الإسلام والحلف بغير الله تعالى شرك اصغر الى لم يصاحبه تعظيم للمحلوف به مثل تعظيم الله عز وجل والنبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال من حلف بغير الله فقد كفر واشرك والمراد هنا اكثرك الاصراد فهذا هو الشريعه هذا هو الحق وقد تحدث العلماء في ذلك وبينوا والقران طافح المبين بهذا الموضوع والرسول عليه الصلاه والسلام مبين الله كيف وهذا هو اصل الدين هذا هو اعظم الامور المعلومه من الدين بالضروره اذا كنا نقول عن شرب الخمر انه ان تحريمه معلوم من الدين بالضروره فالتوحيد اعظم من من تحريم شرب الخمر فهو معلوم من الدين بالضروره ان الطواف في القبور شرك ومعلوم من الدين بالضروره ان الدعاء غير الله شرك ومعلوم من الدين بالضروره ان التحاكم الى غير الله شرك ومعلوم من الدين بالضروره ان الاستغاثه بغير الله والذبح للجن والسحره والكهان وغيرهم ان هذا شرك هذه هي امور معلومه من الدين بالضروره فعلى المسلم ان يتفقه في هذا الدين واما أنا كل درس خاص فقد سبق وأنت حدثت في هذا الموضوع في نواقض الإسلام وفي حديث عنوانه فعلم أنه لا إله إلا الله من الدروس القرآنية في هذا المسجد وحديث عنوانه الكفر بالطاغوت أيضا في هذا المسجد وهو أيضا من ضمن الدروس القرآنية أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسن والصفات العلا أن يوفقنا جميع الاستقامة على هذه الشريعة وأل أجعلنا من المتبعين الصادقين لخاتم النبيين وأسأله سبحانه أن يجعلنا من الدعاة لهذا الدين وأل أجعلنا سبحانه من الموفقين المباركين وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أنه سبحانه غفور رحيم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد الحمد لله رب العالمين أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو أحد عشر ألفا ومئة وخمسة وستون